يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا حزوان الكرام بسياة قولة رسول سبحانه وعبود الله ولا تشرك به شيئا والواجه المحسنة وبد القربة وليسانة والمساكين والجاري القربى والجاري الجنن والصاحب الجنب والمستبيل وما ملكتنا بكم ان الله لا يحب الانسان مختار الهوى هذه هي الحقوق العشرة <تصفيق> التي قدمنا اولا في الدرس السابق والان مفروض في ثانيها الا ولي من حقوق الوالدين واجب ليه ورقه عبر بالاحسان للوالدين وكرم الاحسان للوالدين بالتوحيد في غير ذلك كل دول لماذا؟ من الذي اجانا من الذي اوجدنا من عدم عليه الله ما السبب وما الواصفاء من الواثق في هذا المسلم او في هذا المجال من مربي لنا عليه الله والواثق في هذا التربيه, التربية هما الواجبان فهما سبب الوجود وسبب الترتيب. الموجد هو الله الله الذي خلقنا المخالف من الله ومن هنا المربي جسما وروحا من الله فهو الذي خلق الجسم هو الذي يربيه خلق ما به وما به يقوم اوزعه وتقوم حاجته خلق لها في الارض هذا تغذيه الجسم ووضع لها تغذيه رباني يا علوية الأولية أنت تتذب الأمين لتتربى بالروح فربى عقائدنا وأخلاقنا وعبادتنا ومعالجنا وحياتنا وضع لنا من هذا تربويه وأرسل لنا رسولا مرضية فمن تربى على غير من هذا الله كرب بالله رب على تتربى على المنهاج تتربى على هواك لا رب العزة وضعنا من هاذا لتضيق كيف نعيش هذه الحال كيف نكون عبيدا لله وقد قدمنا الدرس السابق ما لا نؤمن في هذه التربيه والوسط في هذا الوجود هو الوالد العزة. الوالدين هذه العله الاولى التي من اجلها قرمت احسانا بالوالدين بالتوحيد واعبد الله وما تشركوا شيئا وبالوالدين احسن ووصلت انسانا بوالدين احسن يقول في الآية الرسول الله يجابني نفسي في الله ان الشرك الاصغر عظيم ووصي الانسان للوالدين وقضى ربك الا تبدو الا ايام وللوالدين وهكذا في كثير من ايات الله هذه العلميه ثاني هو فانا هنا اقول ثلاث عام بعد الله بعد العامه الثاني قلنا ان إحسان او اقول ان انعام الوالدين على الولد شبيه من انعام الله سبحانه وتعالى كيف ذلك انهما لا يثوبان ني على إكرام الولد وعلى تضريع الولد لا ثناء ولا ثواب. لا جزاء ولا جزاء وإنما يطلبا من ذلك تقبله فالله عز وجل ينعم عن الإنسان بدون مكافل فلاذا؟ فقط طلب منك أن تعدد وأن تشكره وجزاء ذلك أو منفعه ذلك عائدتنا عليك فأنت اذا عفدت الله وأعطعت الله فهذا تفسى الله فهل يستفادق مع من مستجد؟ أين زي؟ كرام؟ إن أحسن زمد أحسن الله أم زي؟ فمن شكر فإن ما يشكره لنفسك فبالا مطلق سبحانه الثالث السبب الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى لا يمنه على العبد ولو أدى من الفجور ما أدى ولو بلغ في السمر بما بلغ لا يدعم عليه ينعم عليه وخذهم بالضبط الصادق ربنا يسهم عبادة ربنا قدرتهم وربنا سفرهم وربنا, وربنا محاربة في وقتلهم وقتليهم واشهاره وإشهارك ومع ذلك ينزقه ويعافيه انظروا أنطاء يستفيد منها المؤمن والماجز الكفار والمؤمنون والفجار كل يستفيدون. كذلك هذا اكرام من الله سبحان الله الله سبحانه وتعالى لا يمنن على العبد بالفضل فكذا والدة ولو كان ولدها هم سبحان الله خير والد عامل في الوالد. آل رضنا عطوهما رضنا قشق يعني سبحانه رضنا تمرني عليهما قد يسبوهما ويلعنهما ويهدي لهما ويهدي عليهما ويهدو عليهما يكاهم وقبل نرههم وهما يكيبه سبحانه هذا الهزم في ان رب العين الله قرن الإحسان ثم أجيبه في وهي سبحان الله قد الإنسان يحب انسانا آخر إذا رأى عليه نعمة لكن الحب سبحان الله الوالدان لا يحفظان الولد ولو كان خير منهما بل من ان أن يكون الولد خير منهما ما بي احد يحب ان يكون أفضل منه إلا الوالدان بالنسبة له. أفضل سبحان الله وأجمع آية في تحديد حقوق الوالدين اجمع ايه مساء في سوره الاخلاق ويقول سبحانه انقطع ربنا الا تعبدوا بالله اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اخبري ولا تنهرهما وقل لهما قولي كريم واقفت لهما جناحا بذن من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربي عليه الصلاه والسلام خمس قصور خمس اوامر اما عندك الكبر لانك انت لما كنت صغيرا كنت عندهما متى لن اتحيين بل احسن اليك وكانت الغنسة تلقى عاغرةً وبولك بالقبول والميضة بدون تأفن ولا تعثر ولا تنزل ولا إيجر كذلك فلما تقص البارحة كنت عندهم فالآن صار عندك صار رارهما عندك قبل سبحانه قد يعدلين المرض والعطر سيكون نفس الشيء الذي يكونش عمله بالأمس عمالهم هم أيضا من التبول والتغوط يجب أن تتلقى ذلك بدون عبر وبدون سأفر وبدون قبول يا الله بدون سأفر قد الزبور غسل إيش غاعده سخبر روائحهما كما كانت بلانه انها هَا قُنْ رَبِّيْنَا سُلْحَانَهِمَّا عندك لَنَّا عندك فلا تقل له ما أول على النقص كيف نقول له نهانا عن نقص الصين فلا تقل ما أفه عجل الدلم بكلام فيه بأبه فيس دجل فيس صحب فيه قطع لا, لا تقل له ما أفه ثم هلما هي الكلام ونحيين فيه خلو لا سنهارهما عزي ستفعل الفعل يزجيرهما ويظنطهما ويزعجهما ويزعجهما فيه حصائي ياتي يا خلو فيه إنها هاجع عن قول السجن وإنها عن فعل السجن لا تقل له مقرف فيه هل منها هيطوره وثمه نا مدارك مجرد وقف جين يا ليه يعني مش جزء بقى بيقولها. لا تأكل. يعني قول الضجر حلمه وثم الفعل سي جده يا ربي ماذا اقول وماذا افعل قال وكلهما وكل قول ايضاين قول جديد قول محبوب قول ليلي قول حسن قول مصير قول ايه الحلو وقل لهما قولا كريما قولا يكرمهما ويشرفهما ويريق الله قولا كريما ويثب الفعل يا ربي أشمل أشمل في أشمل لننسلم عن القرسي وعن زمي سيدي وأمر صليفا القول الجميل وثبه قال وقف نحن عمين وقف لهما جناح الظل من الرحل خفض الجناح عبارة عن التذل الكامل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 وقل رب ارحمهما كما رب يا ابي صلى الله عليه يعني رغم هذا القيام ورغم ضد الجهود في سبيل الاصلاح والاحسان لوالديه العصر والحنان والشفقه والله ما يمكن ابدا ان تكافئهما ابدا الا ان تدعو ربك رب العزه ان يكافئه بالعجل والذي يقدر على مكافاتهما ومجدتهما هو رب العزه ما عليك الا ان تتوجه لله سبحانه وتعالى وتتضرع ربي ارحمني ليش كما ربياني ذكرتني ذكرتني بالجميل كما ربياني صغيرك وفي النهايه قال ربكم اعلم بماذا يحدث وش ارستقراطيه ولا ساخطه واشرب على هذا بالرضا ولا بالسخط والصدج والقلم والزعل رب يعلم ربنا غير يطلب من عنده على رضاكم يعني الحق باطنه هو تاثير وبين العمل الذي قد يفعله الإنسان وهو هو دجر قلب ويفعل جميل ولا قبيح لا ربكم ربكم واعلم بما في ربكم ان تكونوا صامحين بالقلب والقالب فانه جاء للاوابين انظر ثم وشك <تصفيق> سبحانه قد يسيء رب لو يحكم قد شيء وثم ندعو ان في حياتنا او بعد موتهما الباب مفتوح باب التوبه وباب الاستغفار مفتوح فانه كان للاوابين والمجاعين والسائلين والمستغفرين قفوا هذا الذي يقوله في الدين اذا كنت مسخوطا في حياتك وفي والآن وان ارجع إلى الله واطلب من الله عز وجد أن يسامحك واطلب من الله عز وجد رحمه يسامحك واطلب من وقد الله لك. نعم ثم يا إخواني إن في الوالدين وصيا من الله القديم وفي كل الاديان وفي كل الشرائع ابتداء من نوح عليه الصلاه والسلام يذكر ربنا في القرآن من نوح كان يقول رب غلي وفي رب اغفر لي ولوالدي لأنهم أحيانهم رب اغفر لي ولوالدي ولمن تحر بيتي المؤمنين والمؤمنين المؤمنين هذا من التمرات الايمان ده كل مؤمن انت اذا كنت مؤمناً شبت تجدعوه فيه عليه الصلاة والسلام ثم اخواني يحيي يحيي عليه الصلاه والسلام لكل عنه الجبن يا يحيي, يحيى يقوم جساله بقوة وآتناه لعفقة صبية وعنام منذنا وذكاة وذكاة سقية وبرا دواب الناس وبرا دواب الناس والضرور معناه الإحسان والطاعة الكاملة طبعاً في غير مصيحة الله أما إذا أمرك بحاجة لها لا أمرك بأن تبريجة بيت زوجتك لا أمرك بأن تشرب خمرا لا بأن تجرب الحجيث لا لأسابيع خمرا لا تطعف الله لا طعف الله لا طعف إلا من طعف وأيضا عيسى عليه الصلاة والسلام يرث الله لنا في القرآن ويقول عندما خرج خاند يعني من بطن أمه وجاءت به أمام, أمام النصارى تشارك اليهود تشاركوا الحديث فأشارت نسيله قالوا كيف يمكن لماذا الله قالوا كيف نكلم من كان في صبيه فاستكان وانا كعبد لله إن الله انفق الله الذي انفق كل شيء انت وقال رب قال اني عبد الله هو يقول انني ان هو الله اول كلمه ربا على العباد اني عبد الله ما من رب اني عبد الله اتاني كذا سيدا وكذا وجعلني من الذين هم ووجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا سوى مين هذا؟ هو أكي يعني الشيء كتبه الله وما ضغط منه خلاص مثل مثل الميزانية الدولة الميزانية حرجية حلالا؟ يخرج ميزانية حرجية حلالا؟ ضع لهم تعلمان وضع كل كذلك هذا كلهم ضغط من فرقة منه آسد الكتاب يعني إما كتبه سبحانه وتعالى بالشيء الذي انفرغ منه وفضاء منه وفرقة آسد يا كتابكا ومشيكي بتريك كأنه أسر. بنفط الله تخرب ض ضي عليه فذلك الكتاب وجعلني الذي وجعلني مباركا كنت فاذا انسجت به دركة, دركة, دركه في بالدعوه في العباده والطاعه فهو كان سائح حياته كلها في الدعوه الى الله ما كان عنده زوجة ولا ولد حياته كلها في الدعوه لله جعله مباركا اينما كنت وثم اوصاني ليش؟ باب الزكاه ما بالإضافة إلى بالاضافه الى 3% كان لوادر ثم ابراهيم عليه الصلاه والسلام اسمه وكف وما قال إبراهيم لابيه يا أبتي يا ابي نقل يا ابي كلمه اعتراف كلمه حنان شفقه كلمه حلو يا ابي رك يا ابي ما يا أبتي مال يسا ولا يسا ولا يا أبتي إن تحمل ما لا ما لا يزنا ولا يزور ولا يقيم كشيء يا أبتي إني أخاف أن يسجع على وجه الرحمن أن الشيطان وليه يا أبتي لازم من الشيطان من الشيطان جن الرحمن عزيز يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم دم يسجع فاستبان كذا يا أبتي, أبتي, أبتي. أبتي. أبتي. أبتي. أبتي. أبتي. أبتي <تصفيق> يا أبتي خلاص ليسب الله تعالى يورينا سبحان الله ويرين الله بالانبياء مع ابائهم ومع امهاتهم في بدايه اذا فبذاه سجد كما تروض الحزه فبهذاه مبتدئ ايوه ثم اخواني حقوق الوالدين مظبوطه للامر الأب ولكن حقوق الام اعلى من حق الاب حق الام بثلاثة من الاربعة حق الاول لتابع الاربعة يعني اقسمها للحقوق بالوالدين قسمها على اربعه اقول ثلاثة عديها نعما للوالدة والحق الواحد للوالد من اين اخذ الوالج وصولنا صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل من احق الناس بصحبتي من احق واول في احقاني الام قالوا بعدين ام ثم ما الام ثم ما الام ثم ما الام الرابعه قال اذا فسد فتح حقوق الام فسد حقوق الاب بتلاظم وهذا ما نص عليه سبحانه و الانسان يا حسنا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثه مشاعر. هذه كلها ما شاء الله باذن الحمد حملتها حسبت 19000 يوم حمله ثقيله ووقعت من الالم والعذاب عند ولادتك ألم شديد، وثم أرضى عفيا حولي كاملين، وصبرت في تلك الجودة كلها صبر جميل، ثم كانت تتعب لتسريع عنده، وتصهر لتنام عنده، وتجوع لتشبع عنده. كان ظهر، ظهرها مركبك مركبك مهوها وطعامك لبنك وبراشك حجرها وحيطناها أما إذا مرض فتذلت كل ما تملك بسبيل علاجك أبعد هذا صحرها وتجيبها وترسل كلامك عليها بل وتقابعها وتخجرها وترفع يديك عليها فلا تعد اللفظ واللفظ الجزاء الاشترى ولذا ورد في الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ورد الصحابه صعيبا يقول الله عليه وسلم يذكر صعيبا الدرجه الاولى وقال امين وثم الثانيه وقال امين وثالثه قال امين وثم لما أتان فرق سألوا الصحابة ليش يا رسول الله فعلتها شيئاً ببعادهم قال الله في ساعات الدرجة الأولى قال لجمهرين من, من أدرك والدين في المنزق له رأي الأنفو يعني كان يزحني الله يحكي اخناف الاختراف يعني خالص بجمع الاختراف خالص هذا باقي يجب يحكي اخرافهم صرا رمضان الحجاره والذل والله سبحانه هو الذي خلقنا كان بعله دل قال بقول سؤالك شكو جبر جبر جبريل اكل سيدنا سيدنا الرسول الله عليه وسلم هو ثم نزل قال من أدرك؟ من ادرك رمضان ثم لم يغفر له ما اخره قلنا قال لي ادرك ثم لم يغفر له ها فرحم ارضه كل عامه كل عامه كل من كل عامه كل يصلي كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه وسائل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه كل عامه هذا زمان يجيب يقدر تقول سبيل عمال. سبحان الله أقاش على مجال تقول صورة مدى ولكن صيام الذي عمر رضي الله رضي الله صيام رصول الله كيف؟ صيام الجوارس صيام الجيل صيام الجدل صيام الفمسل صيام اليد الرجل جهاز كلها معهم كل ما حرم الله سسمعونه بل هذا اللي لأحده الله في أوقات الجوارس من الأكل والشرف والجبع لا فلن يسهل رمضان الله ونصنع سبيحة سبيحة دهيني حمام, حمام. كل الامراض أمرنا شفيت منها كل ما أوصعت طهرت منها الباقية وبعدها كذلك إذا الله الوالدين جيسيقوم هذه عارض هذا مزجات هو هو مزجات مصروي من اللي سحب من الخيرات والحسنات أنا خذها مني هو يا أخي أنا أقول كل شيء طاع وخدمة ما شاء الله ارفع على رأسي سهل كله ليش ليش إن الله وثم ما تبغى تعيش ومشور إلينا بأسفة ثم سمع كلامة رسول الله يصبح على صلاح وقال رسول الله عليه وسلم ومخذر ذكر صلى الله عليه وسلم خذ وقت ياسع اعجب مضتوا عن ذكر برع فاستعبطر ذكر هذا سمحة الله ليه كم جبريل يدعو وإن يعني صنبه لأني لا إذا هذا هذه هل يبقى هذه الجحن كفرها لا إله الا الله. هذا صحيح. جاء واحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا اشتكي. ولك تقول. نحن نتحيز في الإسلام نحن. كل ما نجلس على مذبحة أو مغفل وما هو نافل. يا رسولك كلا. قالوا أحين والدك النعم. قال قابل لله في مرهما. فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعصوب وجه. ما يصح فقط سد الحاج والأمر والدين من ذنبها. هل الله سبحان الله ولكن ايش احسن جديدة، قابل لهم هل هل في حج؟ هل حج؟ هل أقرأ؟ يا الحج؟ ليس ليس ليس من هذن؟ وين ذا الحج؟ هذنين عنده ما بيحفظ العراء؟ حاج هو أقرأ ولا ما قلت لك العاجل؟ قلت لك قابل لو قلت لبين وانت الحاج؟ وان سبحان الله في كل حاج، فوقت في الحاج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 واحد أيضا جاء عند الرسول الله سبحانه و قل يا رسول الله أن يريده الرجاج في سبيل الله الله السبحانه الله والله طبيب الطبيب العظيم يعني رسول الله شف رجل الأعزاء سبحان الله قال له أحيّي أمّك أحيّي أمّك؟ قال لا قال إذّا لإجلاها إِذّ للجمع تَفَنّ للجمع إِذّا فريد الجنة فيها إذا بس آه؟ ثم أفضل الأثر بروا رأي كسر الرصد أحسن؟ أحسن ليساً؟ إن أحسن ذاك كسر بروا أبناء بروا أباءتهم قرب الحقرانة وقرب الحقرانة ولكن جد العمل هذه الناس الله يتبقى بروا أباءتهم سابق رسل أبناء وعثوا سعوشي إذا عكبت عن الزنا تعكبت عن الزنا وعن الفواقق وعن الله سبحانه وتعالى يرونيك ما عشرة مات مجهة أبدا تنزول يتجين الزنا ولا أبدا ليه يدك عشرة فالله إذا فاكد ينزل عن البيتك عشرة في رشة عشرة انت تبارك الله يعني كبه الاخلاق الأخلاق ما يمكن ابدا تنصدر في المرق. ما يمكن سبه تمسك إيه أنت تتكلم مع مرأة وصادق مرأة ماذا عادمت من بالعفة الله سبحانه وتعالى يرزق يريدك كيف سنعجلتك جداً كيف سنعجلتك وقال كذلك جروا آباءك وسنوركي لذلك قمت بالضروب والإحسان والسفقة والعفاق ما شاء الله والخدمة لوالديك ربنا ينطف ولدي قوم بنبس العمليين كذلك بنبس <تصفيق> العمليين واحد قول واحد جاء عمل يعني في الجر من بيدي إلى الجرح وداخل البيدي إلى الدروح ما يعني بفضلة ويجرؤ وثم ماذا ما هذا هذا المثل العاطل سبحان الله يقول كلك يجرؤ كل شيء أربعة يرسلون بالكفر يا ولدينا يرسلون بالدين منهم كيف نروح حتى جذبنا جذبيت وهذه من اليك زاد الله هذه هي من ديني في جنس زيادة الله اللهم فمن لم يضر والديه فسوف تدور ايامك وهكذا ويسقط يعني في طريق الشين ويشقى في الكشين الله من الاولاد من يشوه كشوه العرق من يجزي كفرا بكفران وعقوطك بعقوط وشقودك بجميع انت ذا وبعد ذلك عند الله العذاب القليل والخزم الهوائي دي بطر في الحديث الصحيح ليش اتفضل هذا الموضوع؟ لأنه ماذا نرى إلا صلى الله عليه وهنا أولى ولو أنه مئة في المئة, في المئة خمسين في المئة اللي ليه هو فرد قردين بذلك أهما كيف فرد عقل هذا الأخير وبالخصوصي قردين إنه من أكبر الكباريات قال ألا قل بيهم بألا معناها لعليها لحظة كبيرة ينتبه صمت أبسألين. هذا معناه قال ألا أمبئكم بأطعم بيكم لأن هو الخبر الخبر الغريب خبر الغريب شيء عظيم انا انبئكم باكبر زبائن لان زبائن في بل هي اكبر زبائن من اكبر زبائن قبل شراكه بالله وعقوق الوالدين وكانت ضخمه مستجئا فجلس وقال الا ولو ألا الا وشعبه ألا الا وقبوته ما لازال يكررها حتى قلنا لسه سكت قل كريه كلام الله شفقت عليه رحمه به قبل لسه سكت يده ويضخم شفقه مرض من لله المقصود خانه عقوق الوالدين من هقلنا قرن الإحسان بالتوحيد كذلك قرن الحقوق بالإشراء وفي الحديث الآخر عليه الصلاة والسلام يقول إن من السماء أن يشتغ الرجل الواجه قد تبسوا من الله هذا قد يغرق قد تقبل والدين عن ما شاء الله ولكن قد تشتغلهم بدون يبينون يبينون الجهد يبينون مباشرة مباشرة بواسطة بواسطة الظلم والدين الآخر واحد تبت فتبت فتوالدين قال أم صلت الله عنه شبه هو وعبي وصد البدا فتف الناس عبتات أبو الأراضي والذي أعوذ بالله هل كنت ينزل على منه أحدي وأنه تفن تزيه قال عليه والسلام وفي الحديث الآخر لعن الله يلعنك سيدنا رسول الله يلعن من لعن والده فكيف كيف يلعنك لعن الله من لعن وليده قال يلعنه أبر رجل في لعنه ويقول لأبو أمضى في العنو يقول على أبو شو لي أباك ورد شو ولهذا الأب الأم تساني معه معه معه أن يكون حيثا حتى ورد الحديث أن انت ومالك لك انت ومالك وما لك لأبي كيف أنت وما لأبي بحيث ابوك يحتاج حتاج بشهر إذا حتاج له أن يأخذ المجرى ما يشد حاجته احتاج الى شلال ياخذ بلادي احتاج الى فلوس ياخذ بلادي احتاج الى قوت ياخذ قوت احتاج الى سياره ياخذ سياره برماندي ما في الخاص كتير خسران اي شيء يحتاج الى سكرانز عشان ما بغيت يسدد كبيره بس برماندي برماندي بلا حكايه انت و بالي و يعني الحاجه اذا احتجت اذا كان اكتبها لا يجدها بل في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام في وريثة له لمعارك كل لا يشرك بالله وإن ابتعد أو خرج أو صلّى لا يشرك بالله وإن الله نعمة شاء وتكلم قبل الأكره قلبه ولكن حصل لسان أما القلب لا يشرك بالله إلا من وقلبه قلت ما انا ولا تترك الصلاه متعمدا فان من ترك الصلاه الدم متعمدا فقد خرج من الذمه من الذمه ولا تعقن والديك وان أخرجاك عن اهلك ومالك لنفرز ان الاب صلى ولو بدون حق واخذ مالك وانا في جسمي كل في اولادي كل في دمي كل في شيء في عربي كذا ما يمكن ابدا تسامحوا له هم يعقن يعني يسيئ الى رجعتي لي هذا أيوة. ولكن كم من واحد هو يتسبق العبور فيمشي ويعطي الواحد دون الآخر يأتي للذكور دون البنات، أو لبعض الذكور دون البعض اعوذ بالله جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل البشير وقال يا رسول الله يعني أن, إن زوجتي فلانة قالت ما صدنا حتى اعطي ولدها في يكون عضوش تمسا واحد خلق. يعني واحد ولاد من مراوله المرض هذه ما ترضى ولاد يقول الاخريه هي ما حتى يعطيه يعطيه عبد اللي يعطيه جنان خروصا كذا جنان ف ما ترى رسول الله وخلص هي ما حتى تشهد صلى الله عليه وسلم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم, ير... الله عليه وسلم ما خوتوا قلتوا هكذا اللي تشوفون تشوفون الفائده عامه عليه الصلاه والسلام وقالوا يا الناس اتقوا الله من اولادكم وقال لذلك الرجل هل هل يعني لا تجني على جوار أتحب ان يكونوا في البر سواء بل نعم قال لا تجني على جوار سبب العقوق لان الرجل واحد يعني كيعطي هذا وصرت هذا كي سبب هذا الولد يسبع له وكنا عرفنا قضية سبحان الله سبعة عشر زميل محكمة أعطى الأولاد ال ال المرهريه أعطاهن ديوان وجد إلى غيره ولا وال وال العيش ما تمشي ولما توفى أنا عمت بقسف الخلقي صعب سبعتاشر أرسلنا وظهر وظهر وظهر وظهر وظهر في المحكمة وكان على قضية أخرى قاموا يعني قاموا الأولاد ذي المرة الأولى وذبحوا قتلوا جوج دي المرة الثانية جوج دي المرة بسبب إيش؟ بسبب السوء يتصروا في الوهن أعطانا هذا محلال قتلوهم جوج إما لله وإما لله وإما لله صلى الله العالمين واحد واحد جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايش له ايش يقول له يقول له يعني هذا ابني يعقل يؤذيني يسبني يفعل بي ويفعل فعمر بن الخطاب قال لهذا الولد ايش ما هذا قال له يا ابن المؤمنين ايش هل اختار امي وماذا سماني سماني جعل وأم مجوسيه وما علم الانتساب شو اسمها؟ شو الجعلة؟ هي ذلك بستسر كي يقوّر نجاسة وميزفعها شو اسمها؟ اسمها جعلة يرجوها الجعلة بستسر أدريكي يقولون باباكي لا مشاوّفهم يعني الجعلة هي في سسه صغيره كيف شد كسد... يعني شكور سكور جاء سكور شا... نجاز العدل البرمي واذا بالعادل هو سمى هذا يعاد ويبقى المجوسي هو ما قبل علم الكتاب ما علمني كتاب الله عز وجل القران عمر رضي الله عنه في الولد هذا وقبله انثى عطفته قبل ان يعصر انت العقل الاول لو ربيته واحسنت تربيته وعلمته كتاب الله عز وجل لا فلئ اليه ولكن زعاقه صار لا يعقل فاذا اراد أخي الكريم البرور من ولدك من اولادك فبر ات بر بر إليهما يبرون أو إليهم يبرون ثم اخواني البرور ما يقتصر فقط على الاب والام بل حتى رفقاء وأصدقاء الأب أنت مطالب أن تبغي الله في صحيح مسلم إن أبر البر سلسل الرجل وده أبيك أصدقاء وأحباء أبيك وأقرباء أبيك أنت تبر إليه ما فأس أبر البر أعلى البر الرقم القيام في الأمس بالبر لأنه إذا تنسى أن تبر أصدقاء الوالد فإن بالوالد سبحان الله هذا أبر البر فأنت مطالب ولو ولو مات الاب ولو يعني طالب كل من يتصل من ولهذا نرى اخواني البرو اليوم قل كثير من يودي والديه إما قلنا بالشتم والسب والمقاطعه والهجران ها والقسوه ورفع اليد عليهم بل من بل كثير من من يستخدمهما في شؤونه يجعل اباه مسال السياره يغسل السياره ويكنس البيض وكذا. ويجعل أمه إيش تربي الأولاد في القراءة والقراءة. ما كده. والجفف وس إيش وتقص ال الأواني يعني الثياب كده. بل من الناس من ين لي يتذكر لأبيه. كيح. فبعضهم يعني كان معشنا مجموعة من الأساسين أو المعلمين وجا أبوه وسقط في الطريق وأبوه رص الثياب بدوي وثم لما سلم عليه. خلى قال لهم هذا هذا هذا ربع عند هذا ابي يعني موقف هذا هذا حرات مع ابي ما رضاش يقول هذا ابي الحمد بالله ومن الناس من يصل زوجته على, على والده هو دع ما شاء الله ولكن زوجته تتصدغ على على الوالد على الوالده وعلى الوالد, الوالد, الوالد بالشد والشتم والقساوه وتسمعهما من الالفاظ البذيئه آه والشتاء القبيح من الله عز وجل هوسا كده نسأل الله العظيم إذا هذا هو معنى قول ربنا سبحانه وزيد وأعبد الله ولا شريك بجيه أو بالوالدين يحل له هذا ملاحظة أشوفهم نجد الحق سبحانه وتعالى يوصي بالوالدين ولا يوصي بالأولاد إلا في آية أو يقول آ سؤال الحدوشة يقول هل يجيب الغصن من, من الود؟ لا الغسل لا الغصن لا يجيب إلا من الماء إنما الماء من الماء يعني من الماء إنما الماء من الماء ولو خرج خز... ولو خرج بضربة أو بلدقة وإن كان مثلا في هذا ولكن هذا الحديث نص في أن مهما خرج يعني مثلا كان في الاستقرارات وكان في قبل الدرب فخرج وهذا معروف هذا يعني يعني هو ها هو من الزلادون يعني العدون هذا فمن شده الضرب والأصاب قد يخرج من المريء اين نعم فإذا خرج منه مني وجب الغسل أو كان ركب داب تبتردادها من شيء هذا خرج منه مني، فالمهم إذا خرج المني وجود الماء من الماء من الماء, الماء. هنا قضي أخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص العالم هذا المفهوم مفهوم الماء من الماء أنه يعني إذا, إذا لم يخرج الماء أعليه بأي شيء ولكن ورد في حديث آخر يخصص المفهوم هذا وهو النسول عن القرية يقول إذا دخل بين شعبها أربع ثم أجهدها ولم ينزل فقد واجب الغسل مهما أدخل يعني فرجها ولو لم ينزل واجب عينه واجب الغسل هذا التخصيص للعامة المهم يعني الماني واجب الغسل الود وكذلك البول او المد المذي والوادي والبول البول وال المدي جن المدي والوادي والمذي على كله رؤية المذي شنو المذي هو ماء رقيق لزج والوادي الذي يخرجوه ماء بيض يخرجوه عقب البول عقب البول إما لكونه بعيد بعيد يعني عن الشاوة كثير الشاوة لكن بعيد أو من البرد طب يقول بالله فهذا لا يجب فيه الروس الروس لا يجب إلا مين؟ ثم يقول بينما أنا في الطريق لأداء فريدة ما وجدت شخصا في حالة خطرة فهل نقدم يدي المساعدة أم اتم سيري إلى المسك يا أخي الكريم كنت في الصلاة في الصلاة ورايس انسانا مهددا بالخطر انسان اعمى مهدد بان يسقط في بير سبحان الله او ولد ربما يحترق ببوتجاز ولا شيء من هذا ورايته انزلته في الصلاه اذهب وانقذه ثم عود الى الصلاه وبل حي يخرج عثمان الاب اقتل السودان فسول في الصلاة اسوديني في الصلاة الحيه والعقرب شو cai acord ما في اقتلها وسير في صلاتك شفت há حية اقتلها وسير في صلاتك ومو أقتل الحية ولا عقرب ولا كبير ولا كذا كل حاجة مهمة جدا جدا فمت تفعلها وانت في الصلاه وما تقطع الصلاة تستمر في صلاتك، منقطع الغريق والحريق وغير ذلك المساعدات المهمة. ها، ثم تصير في الصلاة ومخاف الصلاة فكيف قلت ما تمزعها ما تزد في الصلاة ذهب اولا ثمج بالطريق ووجد امر مهم سبحان الله قد أو أو ان قد غريق او حريقه وكذا الى اخره استغل بيه ودور مكثه اتميطه اين ابي ناديه ثم قال اذا اشهر عليك الرؤساء والصيوف وان اذا قتلت احدهم او كلهم تكون عاقبتك الى النار عدله لا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قوسنا دوننا دون دينه فهو شيء دون عرضه فهو شيء دون ماله فهو شيء إذا تعرض لكم من يقتلك تسعب عن نفسك مثل ما قال ذلك الرجل قال الرجل أراد أن يأخذ مالي قال لا قال قاتلني قل قاتله قل قاتله قلت بالجنة قال قتلته قال هو دلال ليه ليه تسعب عن نفسك عن مال عن فهذه فضل من الله ثم يقول علمنا جزاك الله خيرا إن كان لديكم ما تعرفونه من صلاة أو دعاء لرؤية ما تحب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تسمو الصالحات هذا لا قل إنسان إذا رأيت ما تحب قل الحمد لله الذي بنعمته تسمو الصالحات إذا رأيت ما ذكره الحمد لله على كل حال، فهم وثم في أيضا صلاة فيه, أي فيه يحدث شجك. Zoegen de schutting. En dan. Rasussen was met de hofbeer. En hadden Rasulullah juist, Rasussen. Hofbeer en de menselijke Alex, de saloon, de saloon, de saloon, de saloon, de saloon, de saloon, de saloon, de saloon, de de saloon, إيه؟ ثم يقول نجد بعض القراءات من القران هذه يجوز حرقها نعم ولكن زياده ابنها فالصحابه رضى الله عليهم لما جمعوا ها جمعوا على مصحف واحد احرقوا جميع المصاحب يعني كل مصاحب ها يعني جمعوا مصحف واحد مش بقيه الناس يختلفوا يختلفون هذه قراءه كلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ما حمزه وورش إيه نافع قراءات نافعة كثير قراءات يعني بعمر قراءات ال يعني عاصم ها قراءات هذه القراءات كلها عن الله عبده وجل أنزل. أنزل الله بها أنزل بها جبريل على رسله إسماعيل فكل هذه القراءات يعني الناس يختلفون استوى شي قرأه يدوشي كرها يدو ها هذه القراءات كلها بصحف واحد وهذا المصحف العثماني جمع البصاح العثماني جمعوها الباقس مصاحب كلها ماذا فعلوا بها جمعوها واحرقوها ودفنوها كذا نفعل اذا وجدت صورتهم صحابيه او احاديث نبويه وكذا في الشارع وكذا يجب ان تاخذها وان تحرقها وقطع المكان القاهره ثم يقول هل يجوز الرقى بالبخور الجمهور اذا اصيب الانسان بالعين لا ابدا لا يجوز الرقيه بالعين اقرايت هي ذكرى المعودتين قل يا أيضا قل أعوذ بالفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعود متعوذون بمثلهم كما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم أما البخور قلت الجاوي الشاوي هذا الشاوي بدأ يبقى لأ كله لا شيء وكي لما يخرج نعرض دوه يجيغلي ويعدي شكل يدوه ويعمل يعني شكل كذا وثم يشوف وهذا هذه برأة هذه عجوز خبشة مطاعة رسول الله تبو عني بوش راجع شيء لا كل هذا قد ماشا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيقي> ثم يقول اذا اصيب الانسان بعاهه في جسمه هل يجوز الذهاب بان تفوقها للتبرك بهم في او يهزمون له نعم تذهب به الى واحد ابن فاطمه يرقيه كانوا يتولى لرسول صلى الله عليه وسلم فيرقيه يرقي واحد وقد عاد صلى الله عليه وسلم جابر آه وجدوا مريضا فسوضع عليه صلاة السلام والصبر من الوضوء عليه وكان من أشياء من عادات الفاطميين جد أو يقرب البئسها كان البئسها لي أو يقرأ المعوذين سيد ما شيء من هذا تمرز عندنا فقير شعر فارغ طيب, رجل طيب رجل ما شاء الله يسقى الله وياك هذا رقيب عروبة حرك نفسك من شيء هذا أما أما عدلوا الحفاظة واللي عدلوا ايش يعني ال الحجاب من هذا هذا اللي هل. هذه رقية هذه اسمها ايش هذه تميمة تميمة واللي علق تميمة دعا الله الرسول صلى الله عليه لا اسم الله عليه هذي رقية ولو بكتاب الله عزوجة لنه يدخل يدخل الكنوف ويكون جنوب ويدخل هذا الروائح الكريه ويعرق وهذا سآدي كتاب سأدي أسمع الله سآدي اسمه الله عزوجة اسمه الله ما نزلت لي هذي تردد نعم تردد اما تعلقها لا لا ابدا اما كون بعضهم يقول الله عمر كان يعني اذا اذا يعني اذا كان اولاد يعلمهم علمهم يما كانش عنده علق عليهم علق عليهم الحب مش يحبهم يعلق علق يكتب يعلق عليه نور حبش يحبها هذو الاول ثم سؤال اي اللهم <سؤال> وفقنا جميعا الى ذكرك وطاعتك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب السماوات وسلام على المرسلين وسبحان الله العظيم بسم